غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أفرأيتم ما تمنون أأنتم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 ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء وَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّرُونَ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ أَأَنْتُمْ المزني أم نحن المزيلون لو نشاء أجعلناه أجارا فلو لا تشكرون أفرأيتم النار التي ترون أأنتم؟ أن شَتَمْتُمْ شَجَرَتَ أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا لِلْمُقْوِينَ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَإِن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 أفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَن تُمْدِهِنَّ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنْكُمْ تُكْذِبُونَ فَلَوْلاَ إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُونَ وَأَنْكُمْ أطلب إليهم منكم ولكن لا توصون فلو لا إنكم غير مدينين ترجعون إن كنتم صادقين فأما طربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما. الظالمين فنزول من حميم وتصلية جحيم إن هذا له حق يقين فسبح باسم ربك العظيم